بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تقع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا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 لَكُمْ قَوْلُكُمْ لِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ أَدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ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 بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومنك سَبَنَ لُرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعْدَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جاء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 وَإِذْ قَالَ الطَّائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُونَ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيُّكُمْ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ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 لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وتكر الله كثيرا فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله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 ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن ساء عليهم إن الله كان غفورا وحيما الله ونفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا فكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعبا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِم مَّرْعًا فَارْتَابَ فَرِيقًا ۚ تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ۖ وَأَوْرَثَكُمُ الْأَرْضَ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ وَكَانَ اللَّهُ على كُلِّ شيء إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسلحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن اللهم أعد للمحسنات منك أجر عظيم يا نساء نبي ما من يأتي منك نبي مبينة يضعف لها العذاب فَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا وَمَن مِن كُلٍّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَالِحًا نُؤتِيهَا أَجْرَهَا نَضْوَتَيْنِ وَأَعْتَدَنَا لَهَا لِزْقًا فلقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا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 والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين, والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين الصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله, كثيرا والذاكرين الله كثيراً والذاكرات عد الله لهم مغفرةً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 أنت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك من الله مبدئ وتخفي في نفسك ما الله مبديه الناس والله أحق أن تخشاه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 الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله خدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون إلا الله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 يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ويأسر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا يا ايها الذين امنوا اذا نکحتُم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمددوهن وسلحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاهد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 قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَسْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجًا وَكَانَ اللَّهُ وَفُورًا رَحِيمًا تُرُجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنْ بَتَغَيْتَ مِنْ من عزلت فلا عليك ذلك أدنى أن تقر وأعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليم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 ولكن إذا دعيت فدخلوا فإذا طعنتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجابا ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤذُو رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنْقِحُ أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا إِن تُبَدُو شَيْئًا أَو تُخْفُوهُ فَإِن كان بكل شيء عليما لا جناح عليهم في ابا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 آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما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 وقلبوا وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فضروا وان الله مما قالوا وكان عند الله وجهها يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا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 قَنَا مِنْهَا وَحَمَلَنَا الْإِنْسَانُ وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا مُنْجَهُلًا اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكانوا